سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة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 الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طيبا مباركا فيه <تصفيق> يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحب ما قال العبد وكل راك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذي الجد منك الجد لبيك وسعديك لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين وهب المسيئين منها للمحسنين اللهم ارحم ضعفنا وذل مقامنا بين يديك يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أرحمك سبحانك. يا أرحم الراحمين هؤلاء عبادك وإماءك وقفوا بين يديك وقفوا بين يديك اللهم, اللهم لا ترد لا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين ولا عن رحمتك يا إسين عجلنا إليك ربنا لترضى وفرض عنا يا أرحم الراحمين أرحم ضعفنا يا أرحم الراحمين أرحم ضعفنا يا, يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله فقراؤك بفنائك إمائك بفنائك متسولون عند بابك اللهم يا رحم الراحمين لا تفرق لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور اللهم لا تحرق هذا الجمع اللابذا مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور اللهم إننا نعوذ بك من النار اللهم إننا نعوذ بك من النار اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من أول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من وعمل يا من يعلم ما في الضمائر وما في النفوس يا أرحم الراحمين استجب دعواتنا وأقل عثراتنا واغفر زلاتنا والسرعاتنا عوراتنا وارحم آباءنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين سبحانك أنت الحليم الكريم الرحيم التواب أتيناك طائعين أتيناك تائبين أتيناك مخبتين وجنين معترفين بذنوبهم معترفين بذنوبهم مقرنين بها فارحمنا رحمة من عندك. تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم يا إله الأولين والآخرين يسألك أن تقول لنا عبادي قوموا مغفورا لكم عبادي قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات عبادي اسألوني ما شئتم فلن أرد سائلكم اللهم اللهم سجب دعواتنا وأقل عثراتنا واغفر زلاتنا واستر عوراتنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة خص منهم الميتين خص منهم الميتين بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران يا أرحم الراحمين اللهم إنا آباءنا وأمهاتنا اللهم يا إله الأولين والآخرين لنا آباء وأمهات تحت أطواق الثرى لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا دفع من السيات اللهم اجعل دعانا هذا سببا في بلوغهم على الجنان يا أخم الرحيم يا رحم الراحمين أباءنا وأمهاتنا يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين, رحم الراحمين. نعوذ بوجهك الكريم أن يعذبوا نعوذ بوجهك الكريم أن يعذبوا اللهم أسعد الأحياء أضخ واطره اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هملا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا قبلته يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا مسحورا لافك فككت سحرة اللهم حل السحر عن المسحورين يا رحيم الراحمين اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم حل السحر عن المسحورين يا رحيم الراحمين اللهم العن كل ساحر وساحرة اللهم انزل عليهم غضبك ورزك وعذابك الأليم يا قوي يا عزيز اللهم اشف كل معيون اللهم اشف كل معيون اللهم اشف كل معيون اللهم إننا نعوذ بك من عيول العائلين وحسد الحاسدين وشماتة الشامتين يا رحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا والسقرارنا بسوء اللهم اشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لمن بنا هذا الجامع، اللهم مده بالصحة والعافية، يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر له ولوالديه وللمسلمين أجمعين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك أنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين